التسجيل الثالث استمع إلى التراكيب ثم اختر الكلمة المناسبة مما بين القوسين وانطق العبارة ألف العقيدة الإسلامية باء علم الكلام تاء العقل السليم فاء اليوم الآخر